يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء توجلوا أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن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 بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة امران ربي إني نذرت لك ما في بطني محورا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها حسن وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا مَشْرَابًا وَجَدَ عِنْدَهَا قَطِيعًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ ير <تصفيق> حساب